I'm um. لفضيله <تصفيق> الدكتور وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت got Jima I الشمس كورت وإذا فَنُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا والسلام <تصفيق> <تصفيق> مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف وفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت فذكر الصفع والواتر واللي يس هل في ذلك قسم الذي حج ألم ترى كيف فعل ربك شب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك نبي The فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ فَهُوَ Yeah,